وإلى جميع أرواح شهداء الإجلام وأمواتنا وأموات الخاضرين وأموات المسلمين وإلى روح أموات في هذا المكان الفاتحة مع القرواة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأبحابه وأتباعه أسمعين قلوا على رسولنا محمد قلوا على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله قلت جماعا نشرنا الله الكريم الرحيم ليعطيك أنه يعطي جميعا للمحمد خير ثواف حجم شاء الله ويزعل حياتنا فينا كواب جمعة إن شاء الله ويزعل كالنا فترنا فترنا من محمد إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله جماعة دون إن شاء الله فضبطنا فضبطنا على قدر ما معنا من الوقت في حق السين شيء نملي في حياة المؤمن المسلم. أشمي قربات المسئولية والسر من النصر الانسان أشوف يكون عنده مسؤولية عليش بمسؤولة هذه الدنيا فبشان ينحفر للآخرة انقل الله سبحانه وتعالى تم تناله بهذا شانه أشفل في, في هذا الموضوع خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى تم تناله وعلى شانه العظيم سورة التحريم آية 6 بعد الاستعادة بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا ان قصتكم واهليكم مالا وقود الناس والحجاره عليها ملائكه غضاب حداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون قد الله العليم العظيم تقوا <تصفيق> ها هذه الآيات الكريمة. من كلام الله سبحانه وتعالى كلا تلاله من سورة المحريم آئة يفضل الله سبحانه وتعالى كلا تلاله وعلى شأنه يقتمع المؤمنين بلا وحيدين رجل يا أيها الذين آمنا من أححاب الإيمان لك القاد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لك القبل لا إله إلا الله محمد رسول الله اتسموا أصحاب الإيمان إن شاء الله نحن يجري من أصحاب الإيمان نحن حول ربنا العظيم السريم جل جلاله وعلى شأنه الكرام الكريم يقسم مع أصحاب الإيمان يعطيب هذا القطار يا أيها الذين آمنوا هو. اللهم الله سبحانه وتعالى والأصحاب الإيمان يا مؤمنين يا محمدين لكن قبل ابن الله ورسول الله احفظوا رحكم من أجلي من نار هو أنفسكم وأهليكم احفظوا رحكم واحفظوا أهلكم الأهل مني الولد الزوجة المدار الثلاث هذا أهل مني فلا يروي. عايزوي. اخبر روحك. اخبر ولدك. اخبر قبلة. اخبر بنتك. اخبر ابوك. اخبر زوجتك. من اشي. من نار جهنم. جي روحك انك واهلك من نار جهنم. لا اله الا الله. هو انفسكم واهليكم. نارا وقودها هذا هو حجار. اخبر من نار جهنم. شعير جهنم بأش من القربان? هولي بأش مش عنا الثلطة الشتير? عنا ماثوف عنا دواغات عنا بلزين عنا كومير عنا عجليان عنا حقب عنا عنا عنا عنا. فلجهنم شعير بأشني ليه? لا الا هيد الله. يا رب الله جو بمسنا. لجهنم انت على كل شيء قدير ومن اجازة جدير. ربنا العظيم عن شعير جهنم. اشني من الانسانات القصادة وهو تسألم ومن الحجير لا حرنا ولا هوتا إلا بالله العليه العظيم. يا رب الجن والحبات الله تسألم. يا رب على كل الانسان. فلقى لا إله الله. محمد رسول الله عليه الغواف والسلام. وكونوا الناس والمشارة طمار. لا إله إليه شعين بك من الحساية المزهر عليها ملاكيك زنا من جنون جهنم في ملاكي جنون جهنم اطلو للمزالية وعيائكم اللا لا حول ولا قمتنا إلا بلا هو في الملاكيك الزمانية لجنون جهنم ملاكيك الظلام عليها ملائكة الاشل من غضب الله او ما وما قوة الا بالله العلي العظيم او جباري جعلنا من الجن يا ستار اللهم لا حول لي من مذل تلقى لا اله الا الله محمد رسول الله انك على كل شيء قدير واقداد اكيد فيهم عليها ملائكه غضاب شداد او ملائكه تري مش موقت من الله غلا شديد. رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا يعظم الله بأماله. ما امره وهو يعلم ما يصر ويعظم الله سبحانه وتعالى ويدور شير الله امرك هل ثلاث حتى هو حتى